الذين يغضون الصوتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين من وراء أكثرهم لا يعقلون.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 فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقُصِّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُصِّينَ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 a sa an minhum wa la nisa'um min nisa'a wa la nisa'um min in minhum la